بوك تو سدومدست اي چتري أربعة وسبعون أربعة وسبعون زا نشتو دا مولي رجاء الشيء رجاء الشيء هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ نَبْرَمْنُ غُكْرَتْكَ مُلاَمْ. من فضلك ليس قصيرا جدا. من فضلك ليس قصيرا جدا. مَعْلُكُ بُكْرَتْكَ مُلاَمْ. من فضلك أقصر بقليل. من فضلك أقصر بقليل. ماجت اللي دقيرة زبية سليكة. هل يمكنك تظهير الصورة، تحميد الفيلم؟ هل يمكنك تضيير الصور، تحميد الفيلم؟ فوتوغرافيت سنتصدّت. الصور موجودة على السي دي. الصور موجودة على السي دي. <تصفيق> الصور موجودة في الكاميرا موجودة في الكاميرا. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل <تصفيق> يمكنك الزجاج تالف البطارية فارغة هل يمكنك كي هل يمكنك كوي القميص ته ته؟ هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ هل يمكنك هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنكم إصلاح الحذاء؟ هل يمكنكم هل إصلاح الحذاء؟ هل إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ امتلِ كبريت لإزابلك. هل معك كبريت او ولاعة؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ امتلِ بَحِلْنِك. هل عندك منفضة سجائر؟ هل عندك منفذت سجائر؟ أشتري بوري. أتدخن السجار؟ أتدخن السجار؟ أشتري تزيجاري. أتدخن السجائر؟ أتدخن السجارة؟ أشتري لوا. أتدخن الغليون؟ أتدخن الغليون؟